وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذاه وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عُدَه لا يستكبرون عن عبادته ومن عُدَه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترن أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان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 إلىهم من دونه فذلك نجيزه جهنم فذلك نجيزه جهنم وكذلك نجيز الظالمين.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 لو يعلم الذين كفرو حين لا يكفون عوجهم النار ولا عظهورهم ولا عظهورهم ولاهم يصرون بل تأتهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم يفرون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 القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكننا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولس لَيَمَنَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ وآتيناه أهله ومس لهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عيدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدرس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 سبحانك إني كنت من الظالين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذناء ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَبَّنَا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا رَبَّنَا ورهبا وكانوا لنا خوشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأن ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كن إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها هم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يصرون.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 تم تعدون يوم نطق السماء كطيب جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.